يقول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا النسقة التي بين يديك نشط فيها البسملة والبسملة وجدت في كثير من نسخ كتاب التوحيد فكتاب التوحيد مبلوء به البسمة كثير من المصنفين يبدؤون كتبهم بالبسمة اقتداءا بكتاب الله سبحانه وتعالى ثم وبدءا بالبسمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واقتداءا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية وليس في القولية أنه أن وصل الله عليه وسلم يكتب الرسائل إلى الملوك مبدئي ببسم الله ببسم الله الرحمن الرحيم كما في قصة يرقص آ أن وصل رسالة إلىه يرقص التي رؤيت في البخاري وغيره بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم محمد عبدي عبد الله إلى يرقص أما السنة القولية كل أمر زيبان لا يبدأ بالحمد لا يبدأ بالبسملة فكلها يقول عن التحقيق أحاديث ضعيفة لا تصح للاستدلال بها إذن نستدل للبسملة للبسء بالبسملة بالقرآن بحيث أنه مبدون البسملة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته يبدأ بالبسملة تبركا ب بسم الله سبحانه وتعالى. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله كثير ما نقولها وسرعت في مواطن كثيرة. إذاك نحاول أن نفهمها. أن نفهم عن البسملة شيئا أمور. البسملة بسم مكونة من جر ومجرور. حرف جاء ب وحرف جر. معناه الاستعانة، التعين باسم الله. معناه الاستعانة، لأن حروف اللغة، حروف الظر، حروف النطق، حروف الجذب، هكذا كلها حروف معاني. كل حرف له له معنى. الْفِعَامْ فِي تدل على الصفية. كذلك هنا الباء تدل على الاستعانة. فأنت تستعين بالله باسم الاسم كيل من العلامة من السمى وقيل من العلو من السمو ولا إشكلة نستخدم الأمر الجامع المجدور في اللغة العربية معمول يحتاج إلى عامل هلكن فعل يحتاج إلى الى عامل وعامله محذوف لم يذكر في ثلاثه فإما ان يقدر فعلا او ان يقدر فما وكلاهما ذكر في القران قالت تعالى اقرا باسم ربك علق به بالفعل علق قبر فعل عامله اقرا باسم ربك وفي قوله تعالى باسم الله مدرا على قبر بذلك الكوفيون يقول معلق بالفعل والبصريون يقول معلق بالاسم وقد القولين لا اشترك الاسلفتين لكن لا اشترك جاء الامر في الوقت. جاء معلقاً بنيت و جاء معلقاً بالفعل الله أكبر نقولها في طيب الله أكبر هذا ركي ما رحيم خذفة أكبر من كل شيء نقول أكبر من كل شيء لكن خذفة هذا المتعرف من كل شيء عرفت المعمون خذف من كل شيء جاره نقول الله أكبر لأن المقصود هو إفراده سبحانه وتعالى. أما غيره فيستوعب، يعلق يعني كذب رونس في الماضي. هذا أول معلق. معلق محزوق يكون في دينه المتكلم. فأنت في الصلاة تحاول أن يكون قلبك مع الله سبحانه وتعالى. هل لا يكون في قلبك إلا رب العزة سبحانه وتعالى؟ كذلك في لسانك فيتفق اللفظ مع الجنال يستثق الظاهر مع ألبا تقول الله أكبر ما تقول شيء أزفر الله أكبر أما الآن تقول الله أكبر من كل شيء من كل مخلوق هذا هو الأخذ لغة العربية أما يقول الله أكبر هاتب هناك مخلوق الكلام هذا لا يمكن ليه. فيفيد بالمتعلق لاسم اسم الله أكبر من كل شيء كذلك هنا حذف المتعلق له والفعل أنا قلتنا الآن بسم الله أقرأ قد قطرت عقل لماذا استعنت بالله استعين بالله على القراءة بسم الله أقرأ أو بسم الله أحفظ بسم الله أشرط بسم الله هاكم بسم الله أنا فذلك المتعلق دائما يقطر في ذهن المتكلم ولا يذكر ليذكر الاسم الله سبحانه وتعالى مُفرَن فَلَمْ أَستَعِنُ فِي اللَّهِ هِي سُحَانَهُ وتعالى لكن لو ذكر الفعل بذكر الفاعل لأنه يرجع من الذكر الفاعل فيكون في الكلام ذكر للفاعل والفعل واسم الله سبحانه وتعالى انت أردت أن تستعين بالله سبحانه وتعالى فتحذف جميع ما لا يتعلق به سبحانه الثاني بثمني الرحمن الرحيم, الرحيم الرحمن الرحيم هذان والصين لا إسمحانه ولا نقصه سعلك أنا تصدق أقرأ إسمه السعيم إسمه لكن في الفاعل سعيمه في الفاعل فعل محدود لكن ذكرتني وأفضل جلال سبحانه وأوصافه فقط ليست برقة إسمه يبقى في قلبك مع رقتك إلا الاستعانة به سبحانه ومثلت بالتكذير هل نقطب الأمر بالتكذير هذه من الطوائد التي ذكرها ابن النقيم رحمه الله في الطوائد لعدم ذكر متعلق الفسم الله بسم الله ماذا كان متعلقا لهذا الأمر كذلك لو ذكر نحتاجنا بكل موظنين أن نذكر المتعلق المناسب بسم الله حشرة بسم الله أقرأ بسم الله أكتب فذلك يتغير المتعلق وهذا فيه نوع ثقه فتقول بسم الله ويبقى المتعلق محذوفا ويعم هنا يكون عام اذا المتعلق بالبسمله العامل للجاري والمضروف محذوف مقدر في ذهن المتكلم مناسب للمقام لما قلت بسم الله لأن لانه الوقت باش نبدا تشمل جميعها المواطن مثل تقول أبدأوا أبدأوا بالقراء أبدأوا بالحفظ أبدأوا بالأكل بالشرب وكذا لكن ما مناسب لكل فعل المتعلقة مناسب لمقام البسملة أستعينوا بالله على الخراء على الحفظ على الكتابة على الضخور على الخروج على النوم وهكذا أستعينوا بالله على كنا إذن هذا ما يتعلقت بالمتعلقة فهو بد أن يكون موجودا لذلك اللغة العربية كما مر معنا في نحن أن الكلام لا يكون إلا به فعل وفاعل أو مبتدا وخبر ولو جاءت في البسمله ليس فيها لا فعل ولا فاعل ولا مبتدا ولا خبر اذا المتعلق به في مثل لتكون كلاما عربيا بسم الله اقرا هكذا الامر فنيه كلاما لكن لو قلنا بسم الله فقط هذا ليس ما كلاما بدون تعلق فمن كان هناك تعلق فيسمى كلاما الله نفضل جلاله الله هو علم على ذات الله سبحانه وتعالى. علم على الباري سبحانه الأطل في أسماء الله سبحانه وتعالى أنها كلها مستقف كل من لله مستقف لما نقول الرحمة في قفل الرحمة تشتق من الوصفة الرحمة نقول السمع تشتق من الوصفة السمع الباطئ تشتق من الوصفة وآت ذا لا نعني بالاشتقار إلا أن الاسنط والفعل اتفقار في نفس المادة هذا ما كان عليه بالاشتقار للجوز الله أو الرأم أو الرحيم من شمتلاً السميع السميع مستقبل من السمع من سمع من فعل السمع فهنا نفعل الاشتقال الاشتقال بمعنى أن السميع والسمع كلاهما متفقان في أصل الماده هذا هو الاشتقال ولا يعني ذلك أن السميع أُخذ من سمعة لا يعني أن السميع أُخذ من سمعة السمعة هي الأصل على سمع لا لا يعني هذا ذات الاشتقاط الاشتقاط أن السميع وسمع إلى هم اتفق في نفس المال اتفقا في نفس المال أذوهم على السقيا، أذوهم على السقيا. إذا لما نقول الله مستقيم من آلية مستقيم من آلها بمعنى عبدا، مستقيم من آلها بمعنى عبدا. لا يعني أن الله أن هذا رزق أخذام من آلية لا. وإنما السقيا هو والفعل في نفسه. هذا هو على الاشتراك في اللغة العربية هذا هو عن اللغة العربية الله مطلوب جلال الله يقول الكسائي وإمامنا أيما في اللغة كذا وكذا الطرق أن الله أطلو الإله فحزفت الأمزة واضغمت اللام في اللام الاله حذفت الهمزه بقد ال ل ت اللام مع اللام تماثلا ستدغم وجوبا الله هذا قول سفيان الثر و ذكر عن غيرهما ان الاله او اله أبديت همزته، أبديت همزته، الألف واللام، أبديت آل التعريف. يعني حيننا همز وذكر الله، التعريف، الله مثله. هناك حذفت الهمزة ودخلت الألف واللام فأصبحت. الناس حرف اللغة العربية هذا خط للفريد رحمه الله وكلام لا إشكال فيه كلام ما ولا إشكال فيه هذا الحين الله إذا إلى الآن الله يطلب إلى إلى من فعل هلها وهذا فعل معناه عادة وهذا فعل معناه عادة بس نعلم من أليه وعبد نرجع اللغة. الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر في قصة موسى مع فرعون وإذ قال موسى لقومه قال وقال ملع من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفتدوا في الأرض ويزرك وإلهتك هذا قرأ ابن عباس وإلهتك رواية شاسة لا تصح رواية قرأ ابن عباس وإلهتك إلهة مصدر مصدر أليه وإلهتك بمعنى عبادتك أَتَذَرُوا أَتَطْرُكُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْتِذُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا عِبَادَتَكُ فرعون يُفتِهون لفرعون لو تركت هذه موسى وقومه لأسكدوا وتطرقوا عبادتك يا فرعون لي اللّه ماذا فيه؟ إلهتك فيه إلهتك أنا كنت أكترون على الرواية الشاذة لأنه طريحة جمعه إلى قال ابن عباس لم يكن يعبد وإنما كان يعبد في العارك أنا يعبد ما علمت لكم من إلهن هذا يقول ما علمت لكم من إلهين غير إذا بمعنى ذرَك وآلهت بمعنى عبادتك هذا إذا الرواية المتواترة أعطتنا في تفسيرها أن الآلهة بمعنى العبادة والرواية الثالثة ألا أعطتنا من لفظها أن, هي أن الآلهة هي العبادة لكن على القلآن نحن نفهمه بأن القلوبية معناها في اللغة العربية هذا العبودية وَيَا ظَرَكَ وَآلِهَتَكَ هذا عبادتك الحيث حيث تفسير وَيَا ظَرَكَ وَإِلَهَتَكَ نطلوها من آلهة يألوه أي وَيَا ظَرَكَ وقال الشاعر العربي لله ضر الغانيات المذاه تبحنا واتفرجنا من تألو تبحنا قلنا سبحان الله اتفرجنا قلنا إن الله وإنا إله من تألو أي من تعبد إذا تألو هو والتعبد والولويا هي العبودية والألوهية هي العبودية بقى بين الألوية والعبودية لأن حط نحيف العبوديه يس يثبت بان العبوديه هي الاولويه العبوديه فيها التذلل والخضوع والالوهيه فيها زياده الحب الربوبيه الاولوه العبوديه فيها التذلل والخضوع والالوهيه فيها التذلل والخضوع لك بالزياده هل حب الحب للمعبود هكذا لتصرف اللفظ جلالة الذي تضع له جميع الأسماء يوطف بجميع الأسماء كيف يكلم على الله؟ تنجم لهم مثلا السميع اسم من أسماء الله البطير يسم من أسماء الله الرحمن يسم من أسماء الله الله اسم من أسماء الله, الله فجميع الأسماء تفضل إلى ربز جلال الله ولا يكون نعتا لغيره ولا يكون نعتا لغيره لأن أسماء الله أسماء وأوصى أسماء وأوصى فلذلك على الله سبحانه وتعالى هي أسماء على ذات الله أسماء فنقول الرحمن الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم لكن لما يتعلق الأضر فإعداد أسماء فتكون هي نعوت وأوصاف لله حيث معنى ستكون أوصاف لله سبحانه وتعالى من أذلة أن جميع أسماء تتبعوا سبحانه وتعالى صرح الحصر سورة الحفظ ذكر الله سبحانه وتعالى أدماء كثيرة وجعلها أوصافا للقب الجلالة الله جعلها أوصافا للقب الجلالة الله إذن هو اسم تتبعه جميع الأسماء ومن يقرأ برواية الحفظ يقف في سورة إبراهيم على قلب لهذين يعني كان واحد شوف هذه الآية في آية سورة إبراهيم قال تعالى إلى راقب من الهزيل الحميد الله بقفر الخلق رواش الله لا إشكال ابتدى في لكن عند حب الله فقطرت سبع ونعرفها الصحور أقوال فيه أنه بدل أنه بدل وليس وليس نعدم لأنه لا يمكن أن يكون نعدم لغيره لا ينكث أن يكون مع تنهي وقيل به وقيل به أما الأصول أنه بدل والبدل ها تابع في الإعراب فقط أما هو مقصود لذاته البدل مقصود لذاته اسمه هو المراد من الكبه لا المثبوح لا المثبوح هذه أمور صيغية ببداية لا يوجد منها إذن لفظ جلال الله من حيث لقته الله قلنا أصله من أليها وإله بمعنى أله يأله إلى و إلى بمعنى إلى والمعبود دليله أن إلى على وس من على وس فعل وفي اللغة العربية وس فعل يأتي بمعنى مفعول كفرش فعل لكن معناه مفروض معناه مفروض كتاب معناه مكتوب بساط معناه مفق في اللغة العربية يأتي ورحة سعار ومعناه مفعول كذلك إلى معناه مقلوب وإسمه مفهوم أي عبد وهو مألوم معبود سبحانه هذا كله في ذات فأم لفظ الجلالة الله باختصار الرحمن نعتل للفظ الجلالة وهو اسم من أسماء الله وجاء هنا نعتل أي تابعا وهو تشتق من صفته الرحمة ويدل على الصفة المتعلقة بالموسوم أي والله سبحانه وتعالى يدل على الصف اللي هي المتعلقة به سبحانه والرحمن على وزن الحيد الألف ولا يمكن على وزن الحيد الألف ولا على وزني فعلان وفعلان نقول مثلا غضبان فكران تدل على الامتلاء وعلى السعف وفعلان يدل على الامتلاء ويدل على السعف فهو واسع الرحمة سبحانه الرحيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى جاء هنا وقصا ثانيا تشتق منه صفة الرحمة المتعلقة في المطلوب المتعزية إلى المطلوب بالمؤمنين رقوق الرحيم بالناس رقوق الرحيم اذ الفرحمان متعلقة بالله سبحانه وتعالى بالمغفور ورحيم متعلقة بالمرحوم رحيم لي للعباد هذا ما حققه قول ايمان من رحمه الله هذه فيما يتعلق بالبسمله فيما يتعلق في المثمرة وقول الله تعالى أو كتاب التوحيد أولا كتاب التوحيد كتاب الكاب كتاب كتاب يكتب كتب, كتب تدل في مادتها على الجمع تدل في مادتها على الجمع من قل كاتب أن يجمع الحروف لتكون كلمات وجملة الكتاب جامع لمباحث وأبواب وقصول الكتيبة مجموعة من الفرطة والجلود الجنود كل ما فيه هذا الكتيب هو الكات ثم الثاء والمبالغ تدل على الجمع تدل على الجمع التوحيد مر معنا وقيل إن كتاب هنا بمعنى صرف كتاب الله عليكم والمخططات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم هي فرض الله عليكم قيل لي ان اعرض ان اتحدث عن وجوب التوحيد هذا انا تحدث عن وجوب التوحيد وقوله تعالى نقول وقوله ولا قوله وقوله وقوله شو بدكم اقول وقول الله ها لو قولي لكم وقوله وينزق إلا هم أنا في كل آية يقول وقول وقول وقول وقول في يجل تقول وقول الله ويجل تقول وقول الله سبحانه قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن ولا إنت إلا ليعبدون الآية أولى التي سطر بها المطلح رحمه الله كتابه تدل على الحكمة من خلق البشرية أو من خلق الناس من خلق الجن والإنس الحكمة من خلقه لماذا خلق الله جنة والإنس لماذا خلقت أن؟ هذا من الأسئلة التي لا بد المسلم أن يجيب عنها. من الأسئلة التي لا بد أن نعرف جوابها وأن نعلم أبناءنا جوابها. لماذا خلق الإنسان؟ ما الحكمة من وجوده في هذا الكون؟ أن يكون عالما إله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما خلقت جنة وإنس إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى أثبت أنه خالق للجن والإنس وهو خالق لجميع المخلوقات ومر معنا بأنه من أركان توحيد الربوبية الجن بالكفر الجن بالكفر ما تزد ذنب على, على السكر والخطأ فهذه الجن ثلاثية كل جنة وجنة وجنة العام بمعنى كطر الجن وقلنا الجنة فهي البستان اللغة العربية الجنة هي البستان برد الله ما سيران جعلنا جعلنا لأحدهما المستانين هذا هو البستان وقيل معنى السدر لا يرى داخله من خارجه هذا هو البست البستان هديقة لا يرى داخلها من خارجها. ليه؟ كثر الأشجار. وقيل لا يرى ترابها من كثرة عشبها هل تصدقين؟ عارف العشب. فلا يرى ترابها. كلامه. أدل على شيء. الجنة. الوقاية. الجنة. الوقاية. أتيك هنا؟ الأعداء. الجنة هي قوم خلقهم الله من معاص لا يرون إنهم يرثون وقبله من حيث لا ترونهم فلما يقول الإنسان إن عم يمكن من الجنة ون ما معنى لقاه من الجنة ون؟ ما معنى النشاط؟ لا ده دهول معنى؟ فهو يأخذ الجنة ولا يأخذ الجنة, الجنة قال جمل الجنة والناس جمل خيرة تأخذ الفتح وراء تأخذ القتل لكن عليه علاقة جمل الجنة والناس من الجن الجن ولا الجن هذا قال يوصف فيه صدور الناس فأراد أن يبين من هنا تبينية من الجنة أي من هنا تشمل الجنة والإنس ومن التبين من الجن والإنس يوصف فيه صدور الجن والإنس ماشي الجنة. الآية لا يوجد فيها, فيها الجن إذا وما خلقت الجن والإنس الإنس قيل من الأنس وقيل من النسيان والأول أقوى من الأنس يحلل إلا ليعبدون إلا استثناء ما يقولون باستثناء استثناء مفرغ تفرغ لما بعد يعني الجملة لم تأكد ما تحتاجه من المعمول خلق الجن والإنسة ما خلق الجن والإنسة إلا ليعبدون ليعبدون اللام هنا لام التعليم لعلة ما خلقهم إلا لعلة والعلة هنا تسمى العل الغائية خلقوا لغاية وهي العبادة وأضغط أن نقول المصريه خلقهم لحكمة وهي العبادة ما خلقهم إلا لحكمة ويعني يكونوا عبيدا فالأمر أو الآية فيها فعلان خلق وعبد فالله سبحانه وتعالى أوجد خلق الإنسان وطلب منه الفعل الثاني لوصف العبادة أنا اشتريت هذا الكتاب لأقرأه. العلاس؟ الحكمة من الشرح؟ قراءة. منه أنه أني تقرأه زعم أو قد وقد قد أقرأه وقد لا أقرأه. فالحكمة والعلم الغارية قد تقع وقد لا تقع وهو الواقع. خلق الله البشرية من والجن هل يعبدوه فمنهم من عبد ومنهم من لم يأتي بعبادة الله سبحانه وتعالى؟ إلا ليعبدون. فعلا نرى من صوره. إلا لأن يعبدوا. إلا لأن يعبدوا. أما النون فيدل وقاحة لأنها مصورة. وحدي فا المعمول وبين المفعول إِلَّا لِيَعْبُدُونِي معنى ماذا مثل يا هاي إِلَّا لِيَعْبُدُونِي هؤلاء مقصوص وَمَا طَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي وَالْنُنْ لِهِ الْوِقَايَةِ كيف يسموه بذرد يعرف إذا الآية تسمع على هذه حكمة من خلقي. الإنس والجن إلا ليعبدون فاستره أهل العلم في التوحيد إلا ليوحيدون فاستر العبادة هنا بالتوحيد. ما خلق الله الجن والإنس إلا من أجل التوحيد إذن هذا يبين أهمية التوحيد يبين أهمية التوحيد الدرس الآخر أو الآية الثانية قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبد الله واشتنب الطاول ولقد بعثنا أو حين في كل أمة الكرة تزل على العروب والأمة طائفة من الناس الله يخبرنا سبحانه وتعالى أن ما أنه لو سبحانه ما ترك طائفة من الناس لا وصل إليه وبعث إليهم وأوحى إليهم رسولا. البعث والرسالة لكل طائ لكل طائفة كانت لأمرين. قال ولقد بعثنا في كل هم رسولا. العصول لماذا بحث هل هنا تكتيرية أن تصرف الرسالة والوحية والبحث أن اعبدوا الله واجتنموا الطارئ أنه هو التوحيد التوحيد هو لا إله إلا الله التوحيد له ركنان، لا إلهة النفس إلَّا الله إثبات فالآية اعبدوا الله اعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغة نفس فكل آية توحيد ذكرت كما ذكر آية العين فنقيم غيره أن ذكرت النفس والإثبات، لأن الإثبات المحض لو قال تعالى أُعبد الله ولم يفترض أن فالإثبات المحض لا ينفي مصارحة لو قال إنسان سأصو فلان غدا، لكن قبل أن يزوره وظارا تبيحني قبلة هل قوله ثم زاره هل قوله سأصو فلان غدا ينفي زيارة غيره؟ لا ينفي زيارة غيره. كذلك ما قيلت أنا عبد الله هل ينفي عبادة غيره؟ لا. فالإثبات المحد لا ينفي المصارعة أي لا ينفي الشرك. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منا لا يريد منا ذلك الإثبات المحد. لا أراد الإثبات والنفس أو التوحيد. النفي النفي المحض لو ذكر النفي فقط النفي المحض تعطيل كما قال قائله لا اله والحياة هيثم لا فعل هذا عقد لذلك اضمين النفي والاثبات لاكم من النفي والاثبات توحد الله معناه تثبت له العبادة وتنفيها عن غيره عن ما سوى كيفما كان، وإلا ليس عندك توشير وإلا ليس عندك توشير من الناس من يصلي يزكي يوحد الله يذكر الله صباح مساء لكنه مرة كل شهر يأتي بذبيحة إلى قبل فنة أو يستغيث بفلاد ممن لا يستطيع أن يغيثه وفي شهره كله في رب يثبت العبادة لنا في آخر الشر يثبت عبادة واحدة لغيره موحيد لا موحيد لأنه أشرف مع الله غيره ولو في عبادة واحدة ولو في عبادة واحدة فالتوحيد أنه تصرف عبادة أحد إلا الله تنفيها عما سوى وشفي سوى لاوس سبحان الله وحده لذلك أشهد أن لا إله أي أشهد أن لا معذورا أشهد أن لا مألوها نرى في لقن الرويات إله ومألوه ومعبود أشهد أن لا معذورا إلا الله سبحانه وتعالى فهو المعبود الواحد أما نقول أشهد أن الله معبود هل هذا يثبت التوحيد لا هذا لا يمكن المشاركة فلا يمكن أن ننفي المشاركة إلا باجتماع الركنين النفي والإكبار وسيأتي معنا كثير من النصوص تدل على هذا الأمر النفي والإشهار ولأجب علينا في كل رمك الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغور الطاغور أظن مرة معنا طغى الشيء بمعنى تجاوز الحد طغى الشيء بمعنى تجاوز حد هذا هو الطغيان لما نقول لكلان أن يدنيه في مئة متر ثم بنى بيتا في مئة وثلاثة طبع يعني أنه تجاوز حده في أي مجال تجاوز الإنسان حده فهو طار أي مجال تجاوز فيه الإنسان حده لأن الشريعة جاءتنا بحدود الآن عبادة العبادة لا حدها ما حد العبادة متى أقول هنا لا أتجاوز حد يعني نعبد سلوان موسى ومن الجوز هذا خط يعني أعبد غير الله لكن لا في ها مع الناس الحد هنا أن لا تصرف العبادة إلا لله فلو صرف جزء قليل ضئيل منها لغير الله هو هو صحيح هو صحيح لأنه في إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع أولاك الحمور لوجه وأولو الأمر منكم قيل العلماء وقيل القمراء لو جاء أمير فأمرك بمعصية والله أمرك بالطاعة أمرك بطاعة والأمرك في أميرك في أي مجم وأمرك بمعصية تطيعه أو لا تطيعه مع أنه أمرك بطاعة لكن هذا الطاع وقع وضع على حدى فلا تتجاوز و لا طاعة لمخلوق في معصية الله هذا هو الحد نحن نطيعهم الا المعاصي ان اطعت في المعصيه كنت تغيب تجاوز تحدث بمعنى الصغيان اذا الصغيان هو مجاوزة الحد في اي مدى لا يمكن ان يعتذر الانسان في امر قمر به فيه مخالف الله ورسوله لا يعدى لأنه له حدود لا يجوز له أن يتجاوزها إذن الطاغود مجاوزته العبد حده من معبود معبود مطلق لا يمكن أن تصرف العبادة إلا إلا, إلا يسمحه مطلق معنى شيء جثي من العبادة تصرف لغيره مطلق أو كفل تبوح كيف يوجد شوال عنده الشيخ الشيخ في العدل مرض بيت لكنه وضرب إلى أمر لحبه أن تجد له مرة لا تجد لك أو أنه ما تلتقى به إلا وأراد أن يسلم أن يقبل بلاده رافعا بحضر كون أن يتلوه بسيطة وطعب ويتبط <تصفيق> لي الزكار بشيء وهو كنت وقت تركه تركع اذا تركع لي وتبوش ما... انت لا تخصي بالنسبة لكن اوش ان حانيته تحت... إن, حاني ان يكون كل ما قاله هذا المسبوح يصدق ويدافع ولو علمت ان فيه خطأك وتقول لو اعلم منه ان وفك المسبوح هو الكلام وهو يخالف النص لا إحنا عاملين مشكلة مو ما هو نفس اللي يقول كله حق كله صرف هذا كله فز. في المسبر شيء غير هذا كله في يوميات أن تتجاوز حتى في هذا المسبر أن تصيره لا ينقطع عن الهواء هذا النبي صلى لا ينقطع عن الهواء هو النبي صلى الله غيره يمكن يم حقه أن ينتقلها لا يخطف هذا ليس إلا في الأنبياء هم الذين رصموا في الرسالة يقول الإمام مالك ما منا الله إلا راض أو مرضوض عليه إلا صاحب هذا القبر أما أن تصرف لو جزء من عبادة فهذا من أفضل الماضي أو مطاع المرأة لزوجها أمرها أن تجلس مع أخي أن تصافح أخاه ومن أخب يقول النبي صلى الله كنت آمراً أحداً أن يتجدلي أحد لأمرت لا المرأة أن تتجدلي فهو فأمرها أن تصافح أخا أو ابن عمي لماذا؟ ثم يهد مجاوزة الحد في الطاعة فيما لا معصية فيه الطاعة فيما لا معصية فيه إذن قوله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول مطلقة غير مقيدة وقال الأمر منكم مقيدة بطاعة الله ورسوله طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله إن كانت طاعة أولي ستكون فيها مخالفة لله ورسوله فلا تجوز فلا تجوز بل يجب عدم الطاعة هنا يجب عدم الطاعة إذن هو محي الدين دواهق في الأصول الثلاث ذكر أن روحو الصواغي خمسة ثلاثة زمانة أولهم إبليس قاذِر ومن عبد وهو راضٍ ومن عبد وهو وراثٍ ليخرج عيسى عليه السلام والملائكة كل من عبد من الصالحين من البيئة ومن الملائكة وليس وراثًا ها ولا براضين في هذه العبادة إذن الذي ربيه فهو الطابد ثالث ومن دعا إلى عبادة نفسه ومن دعا إلى عبادة نفسه الثالث ومن دعا علم الغيب. يعني هو وصف لله سبحانه وتعالى ولا يكون لغيره ومن حكم بغير ما أنزل الله لأنه صرع غير صرع الله سبحانه وتعالى هذه الآية تدل على أهمية التوحيد كذلك وتبين أركانه أو ركن التوحيد تبين ركن التوحيد قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قضى قيل وقى وقيل امر وقضى جاءت القرآن القران بمعنى ايه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضينا الى بني اسرائيل الكتاب لتفسدوا في الارض مرتين ما الفرق بين هذا؟ محزز ما الفرق بين قوله تعالى وقضى ربك فألا تعبدوا إلا إياه وقوله تعالى وقضينا إلى بني إفرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتالين أولو كبيرة نعم نعم لكن ما الفرق؟ ما الفرق؟ أليم الألفاظ التي تكون في القضاء والقدر بمعنى الإرابة وتكون في الشريعة وتكون في الشريعة وما أُمِنُونِ إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله هذا في الشريعة، الإرابة الشرعية لله الأبر من قبله ومن بعده ألانه الخلق والأمر هذا في كونية إذا قضينا إلى بني إسرائيل إرادة كونية وقضى ربك أن لا تعبده إلا إياه إرادة شرعية إرادة شرعية ضابطها أن ما قضاه سرعا يسترط أن يكون فيه حب الله سبحانه وتعالى السريع كلها يحبه الله سبحانه وتعالى ضابطه الأمر الشرعي ما يحبه الله ويضاه كما ذكر من في رسالة العبودية قال عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأقعام الظاهرة والباطلة وقد أردتك أن لا تعبدوا نفسك قضى وصى أمره أن لا تعبدوا نفسك إلا إياه إثبات لا إله إلا الله لا تعبد إلا إياه جمع بين النفي والإثبات نفس الآية السابقة كما قال تعالى وبالوالدين إحسانا إحسانا هذا مصدر يسمى المطلق المطلق وبالوالدين أحسنوا إحسانا وبالوالدين أحسنوا إحسانا والإحسان إلى الوالدين أمر زائد عن عدم الهساء أمر زائد عن عدم الهساء لو أمرنا بعدم الهساء ولا تقل لهما أفن فكان الأمر حتى وأخذ أمرك أن لا تسيء إليه المسلم من سلم المسلمون اللي ثاني وحد بأمر أمرنا أن لا تسيء إلى أحد لكنه في الوالدين زاد وفي الوالدين احسنوا إحسانا فالإحسان أمر زائد عن عن عدم الإحساء وهو متضمن إياه وهو متضمن فيه. يعني تضمن عدم الإساءة مع زيادة الإحساس لا يعني أنه أمر بالإحسان ولم ينهى عن الإساءة كما نفعل قد نحسن إلى الوالدين لكننا نسي مع ذلك نسي فهذا مناسب للإحساس هل الإحسان عدم الإساءة؟ مع الزيادة زيادة كلام طيب والإكرام و... والد و الله سبحانه وتعالى فرق بين الوالدين بين الاب والام فذكر الابي حقا واحدا والام ثلاثة حقوق ومره معنا ذكر ذلك فصلى الله سبحانه وتعالى في قوله بوالدي استانع عملته وامه إذن والطلار المؤمن المسلم بوالدين هذا الحق الأول اشترك فيه ثم قال حملته أمه كره زاد لها حقا آخر وهو الحمل وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهر زاد الرضاع وحمله هذا إعادة لما سبق وفي صلواه إتمام الرضاعة وفي صلواه ثلاثون شر، إذا للأم الوصية التي شرقت فيها بينها وبين الأب والزيادة الحمل وهذا لثي الأب والزيادة الرضاعة وهذا لثي الأب، فأصبح للأم ثلاث حقوق وللأب حق واحد، وبالوالدين احتمال، وقال تعالى وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا، لا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اعبد الله قال في ابن عباس وحدوا الله قال في ابن عباس كل ما فيه اعبدوا الله فهو وحدوا الله اعبدوا الله ابتداء لا تشركوا به شيئا لكي لا تشركوا به شيئا لكي الا ان النفي هنا عام لا تشركوا به شيئا لا نفيه نارية نارية دل عليها جزم المضارع الأصل تشركون فقال لا تشركوا فحل النور دليل على أن لا نارية ولا نعرف لا من النفي إلا من جزم المضارع أو عدمه لا تشركوا بالله شيئا بني. لا تشيق به أي بالله شيئا شيئا نكرة في سياق النهي فالنكر في سياق النهي تفيد العمو تفيد العمو شيئا نكرة كيف ما كان هذا الشيء لا يجوز أن يكون له شيء من العبادة وعبادة تفرض لله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن فيه سبحانه أنا أغنى شركة عن الشرك من عمل عمله أشرك معي فيه عين تركته وشركة ويصلي يطومق على جميع الأفعاد لكن جاء إلى عمل فجعل فيه شيئا لغير الله قال تركته وشركه أنا أغنى شركة عن الشرك كل عبادة جعلت فيها شيئا لغير الله فهي باطلة تركه هو شيفه. الشيف العمل. الشيف الأقرب يغطي العمل الذي وقع فيه. والأقرب يغطي جميع الأعمال. إذا لا تشركوا به شيئاً. الحين المفعول لا تشركوا به شيئا تشرك فعل. فعل مضارع. الفعل يقول اطلوا من المصدر الفعل اطلوا من المصدر من شر يعني المصدر يدل على الحدث و يدل على الحدث والفعل يدل على الحدث والزمان المصدر يدل على الحدث والفعل يدل على الحدث والزمان فقالوا كل فعل فهو متضمن للمصدر لأنه فصل كل فعل متضمن للمصدر فهنا لا تشركوا فيه مصدر بمعنى لا شركا والمصدر لا كرة لا شركا فنفى نها عن الشرك لا شرك نها عن الشرك ولها عن المفعول به لا تشركوا به شيئا من حيث المفعول به ولا يقع منكم شيء من الشرك الشرك إما يقول يكون أصغر أو أن يكون أكبر فنهاد الله سبحانه وتعالى عن الشرك الأكبر والأصغر كيفما كان ونهاد أن تصرف العبادة لغيره كيفما كان شيئا فنحن كان ملكة مقرب أو نبيا مصدر إذن هنا النهي عام في جميع ما يمكن أن تطرف له العبادة لا تسرك به شيئا فنفي السير هذه قاعدة نفي السير يكون بدليل عام نفي السير يكون بدليل عام لا تسرك به شيئا لا تعبدوا إلهة غيره سبحانه هذا أقول بنفس العام يدخل فيه جميع ما يمكن أن تصف له العبارة أما الإثبات فيقول بدليل ق هو الله لأن العبادة تحتاج إلى دليل أن نقول هذه عبادة تحتاج إلى دليل أما أن لا تصف لغير الله فيكون بدليل هاء أي عبادة بنفسها نحتاج إلى دليل تفصيلي بنقول هذه عبادة تحتاج منك إلى دليل، لكن أولا الصلاة لغير الله لا تحتاج إلى دليل تفصيل وإنما يكفي دليلا كفاية دليل عام. يكفي دليل عام. هذه من حيث القواعد في ماهية الشرف. إذا الخلاص المذكور الوقت ذا، خلاص المذكور أن المصنف أراد أن يبين لنا تعريف التوحيد، من حيث أركانه. وما هو وما هي أهميته؟ فالتوحيد من أجل خلق البشرية وكذلكل من أجل من أجل التوحيد خلق الله الجنرئين لأني الحكمة أني عبدون أني وحدون وما أمر الله الرسول إن لم يزيد التوحيد ما ثلاثة الرسل ولا رسول واحد إلا من أجل التوحيد. ثم أن للتوحيد ركنين النفي والإثبات فلا يكون الإثبات المحضر توحيدا ولا في المحضر لأن الإثبات البعض لا ينفي المشارك ولا في المحضر يطاع اثنين لباب العبودية وباب الأولونية وفي لقاء المقبل إن شاء الله سنتحدث عن الوصيات التي ذكرها من Adon makcik juga ada perut, tuhan aku orang tuh